حملها حملها مصيبه ويا نبي ومرسل حملها ابو وجود كان للزهره والله حملها عصارها الظالم وترحيات حملها يا صبرت يا حامل حميه يا يا يا حماي يا فدوة فدوة يا اهل فاطمة وحلت كفنها يا الله يا الله نظرة يا صاحب الزمان عندنا مرضى مولاي التبسونا بقضاء الحوائج انت وياهم يا سيدي أنت فاطمة وحلت كفانها تضم أولادها طلعت كفياً هيئة والله تضم أولادها طلعت كفانها صاحل وحيا حدار كفانها بجد كل لملاك على الزجية يا بيت تكل لملك علي يا زجي نشر حزنك على راسي علامي علامي علامي على ما على ما نشر حزنك على راسي بويا على يشرح حزنك على راشي علامه ابو ظلت السدره علامه يا بويا دمته العاني يا رسول الله علامه ابو ظلت السدره والله علامه اجيك وشوف شو صار بي يا يا جيكم يا اجركم جميعا على سيدي ومولاي الإمام المهدي المنتظر الهنا باسمك العظيم الأعظم لا عز الا جل يا الله يا الله الله ويا الله يا الله الله ويا الله يا الله يا الله ويا <تصفيق> <تصفيق> الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله, يا الله. يا أرحم الراحمين بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل منا ومن المؤسس لهذا المجلس والعزاء باحسن قبول يا الله إلهنا بفاطمة عافي وشافي جميع المرضى على خصمنا أوسانا بالدعاء يا الله إلهنا بفاطمة هذه الليلة اخذ حوائجنا جميعا يا الله إلهنا بفاطمة وفقنا لما تحب وترضى يا الله اللهم بفاطمة عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مراكز التوزير و... دولة الكويت تسجيلات الحسينية الكربلائية مملكة البحرين تسجيلات كربلاء سلطنة عمان تسجيلات الثقلين المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلاء